ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبيث فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحطاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 كتب الله لأغلبنا أنا ورسوله إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واد من حدا الله ورسوله واد من حدا الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم